وقضيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الغمه وشاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين الله اجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياتم الله جميعا أيها الإخوة الفبراء وأيها الأخوات الفاضلات وقلتم وطاب من شاكم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا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 وتعادني حتى لا ينسحب بجفاق الوقت سريعا من تحت اقدامنا فسوف ينتظم حديثي مع حضاراتكم في هذا الموضوع الجليل الكبير في العناصر التالية: اولا التضحية هي السبيل ثانيا در في التوكل ثالثا هذا هو الحب يا محب واخيرا من يبايع على الهجره فأعلمون القلوب والاسماع جديدة، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم كل الالباب أولا التضحيه هي السبيل أيها الاخوه الكرام دحشة من أمتنا المسكينة بذكر الهجرة الشريفة في هذه الأيام وجماؤها تنزف في كل مكان أرضها جنسة وشرفها وعرفها مهارة فما زال أخذت وألجت وأحطر الارض الأرض من انكلاب اليهود يعلنون الحرب الكامله بكل ما تعنيه الكلمه من معنى على المسلمين في فلسطين والقط القدس تضرب العلم بالصواريخ والطائرات والدماء تنزف في كل مكان على مراى ومسمع من العالم الغربي الخائن والعالم العربي المهزوم الهزيل والامه بنحته بذكر الهجرة القدس تبادل والغلمة تحتفل بذكر الهجرة القدس والعالم كل خصة وخيانة ونسابه القدس من دولة المسج عثمان ابوها والفاتح العملاق القدس من قلب غكة بالتوحيد يعني تركوها وحولها من كناب اليهود طوق من خلفه وحولها اليهود طوق من خلفه اطواق, أطواق. قد دلتها لليهود تبعد ولليهود كلهم عشاق ووالله لو فعلنا باليهود ما فعلوه لرأينا مثل الذي راه العراق قد حكظنا من مرة الالك عنكم عالم الغاب لا له نساء. اين النظام العالمي? انا له اثر. الم تنع اقده الابواق? اين السلام العالمي? انا له اثر. الم تنع اقده الابواق? اين السلام العالمي? لقد بدأ كذب السلام وذاقت الأحذاق يا مجلس الخوف الذي ذهب إليه كسر الأمان وضيع الميثاق يا مجلس الخوف لا نقول يا مجلس الأمن بل يا مجلس الخوف الذي تلف له كسر الامان ضيع الميثاق او ما يحركك الذي يجري لنا او ما يثيرك جرحنا الدفاق وحشيه يقف الخيال امامها متضائلا ولم تمسها الاذواق لقد استخدمت الولايات المتحده مرسي العالم المجرم الظالم حق البيت في مجلس الامن لصالح دوله اليهود الظاهره المجرمه حتى لا يرسل مجلس الامن ما يسمونه وما يدعون ان هذه القوه ستحمي المسلمين في فلسطين من طلبات اليهود وانا لا اصدق هذا ابدا وقد اعلنت ذلك مرارا من سنوات حينما قلت اليهود لا يعرفون السلام اليهود لا يعرفون السلام ولم يعرف اليهود يوما السلام لان اليهود متخصصون في نقض العهود وقد ذكرت لحضراتكم على هذا المنبر وغيره ان اليهود سواء كان الحزب الذي يحكم اليهود هو حزب العمل او حزب الحزب الحزب اللي هذه الاحزاب كلها احزاب يهودية ارهابيه متطرفة فاليهود هم الذين اختاروا المجرم السفاح فاسك الدماء فاروه هم الذين طوقوا لهذا المجرم ليستجى مزيدا من الدماء فلم الذي تبك الدماء في سبعة الستين. ومن الذي سبجت دماء في صفر وشافيلة. ومن الذي سبجت دماء في كل وقت وحين؟ انهم اليهود على اختلاف انوانهم واشكالهم واحزارهم. فاليهود والمسلمون نقضوا العهود مع الله جل جلاله. ونقضوا العهود مع جميع الانبياء جرر ومجرد فهل سينقض اليهود العهود مع الانبياء. بل ومع رب الارض والسماء ثم يثل اليهود اليوم بالعهود للحكام والزعماء هذا محاجر إن استخرجنا الماء من النار المستعرة وإذا كفت الحمير عن نهيقها وإذا كفت الافاعي عن يدهها وإذا كفت التعالب عن فيها وإذا دخلت الكمال في سن الخياط حينئذ قد نقول بأن اليهود يقرون السلامة ويعترفون بالسلام. وهذا محال لكن الذي يد القلب قلب اي من الى الان. ما زالت قلوبها معلقة بامريكا باعتبارها شريكا محالدا في عملية السلام. وقد اكتت قبل ذلك مرارا وتكرارا. ان الغرب محال ان ينفر للقلة قضية. فالكثر ملة واحدة. وطبق ربي اذ يقول ولن ترضى عن كم يهود. ولا النظار حتى تتبع ملتهم. اردت ان اذكر امة المسكينه التي تحتكم الان بذكر الهجرة. ان التضحيه هي السبيل. انا لن ارغ الهجرة. ولن تاريخ وشيرة الهجرة. انما اريد ان اخذ الدروس والعظات والعبر من هجرات المفتقى. فبكل اسف مراد السيره النبويه المطهره الان لمجرد الاعجاب الثالث او لمجرد الثقافه الذهنيه البارده الباهته وهذا ما اراده اعداؤنا ارادوا ان تعرض السيرة النبويه التربويه العظيمه ليتسلى بها المسلمون لا لتكون السيره شعله لتوقد شموس الحياة لا لتكون السيره دماء لتتدفق الجديد جديد في عروض مستقبلنا واجيالنا ليتعامل اولادنا مع السيرة على انها حكايات في ليلة وليلة او على انها قصص لا اقول قصص على انها قصص للسير سالم او لعنزرة ام جدان او لابي زيد الهيملي فتسمع المسلمة حينما يسمع فصلا من فصولة السيرة العضرة يخرج وهو مستنفع بهذه الكلمات ولسان حاله بل ولسان قاله يقول كان يا مكان ايام زمان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وكان السيره ليست منهجا تربويا يجب على كل موحد لله ومحب لسيدنا رسول الله ان يحول هذا المنهج التربوي في حياته الى واقع عملي ومنهج حياه فالتضحيه هي السبيل فلو عادت الامه الى الهجره لعلمت ان الهجره هي اروع حدث في التاريخ الانساني كله يجسد حقيقه التضحيه وعظمه الفداء وشرف البطوله لو عادت الامه الى الهجره المطهره على صاحبها افضل الصلاه وازكى السلام لعلمت الامه ان الهجره هي اروع حدث في التاريخ الانساني كله يجسد حقيقة القضية. وعظرة الجداء. وحرط البقولة. فالهجرة ما جرفت وما فرمت على انها انتقال من مكة الى المدينة. كله. ما جرفت الهجرة على انها سفر من بلد لاخر. فما اكثر من سافر، فما اكثر من سافر، وما اكثر من يسافرون؟ لكن الهجرة تشرفت وكلمت على انها انتقال عقدي وفكري وتعبدي واغلاقي والأولوجي الهجرة تبذل تضحية تضحية من نفس تضحية بالمال تضحية من الاولاد تضحية بالوقد تضحية من اجل العقيدة. فاصراء بين الحق والغاقل اصراء العقيدة. والصراع بين المسلمين وبين اليهود ليس صراع ارض وحدود ولكنه صراع عقيده ووجود ولا يمكن على الاطلاق ان تنتشر الامه وهي تنظر الى الصراع بعيدا عن العقيده وبعيدا عن الدين اكثراء يوشك على ظهر الاصل اليوم بين الكفر في كل مكان وبين الاثراء انما هو صراع عقيدي اكثر عن ذلك التحدي الكبير الذي حينما تولى سدة الصكم في جونه اليهود وقال الصراع بيننا وبين العربي والمسلمين ليس صراع ارض ولكنه صراع عقيده وقد اعلن ذلك السر المجرمون وهم يبيتون المسلمين اداره كامله في القسمه حينما انطلقوا وهم يوقدون من حبكهم الشعرية الكبرى التي تسمى باكليل الجبل والتي تقول كلماتها فلك المسلمون طريق الشيطان الارض ملموها لجفا. فلنعذ من الارض خطوبتها. والمطهرها من تلك الاوساخ وان على القرآن. وان نقطع كل من يؤمن بدين محمد ويتبع الكلاب. هذه عقيلة السرط. وهذه عقيلة اليهود الملحدون في روسيا. فقد طرح التوهادج الكمير سربيل الموسيقى وقال اننا نحارب عدونا الاول. انا وهو الإسلام. بل قال سأقضي على الارهابيين في الشيخان وسأحول البقية الباقية منهم الى الدين المسيحي. هذا على حد تعبيره ولقوه. لماذا لن يقول: أن أحول البقية الباقية منهم الى الالحاد. الى العقيدة الشعوعية الملحيدة القدرة الغضية. يستجزي عطف العالم الغربي المصاري الحافظ على الإسلام وآله. فالحرب على رهر الارض ارض الارض ولا يمكن ان تنصدر الامة على اليهود او على اعدائها وقد افعلت الحرب عن العقيلة والغرب يريد ان يظل الجهاد بعيدا عن ساحة المعركة يريد المشركون والكافعون ان يظل شباب الامة من المسلمين والصادقين ان يظل هذا الشباب بعيدا عن ساحة المعركة لتظل المعركة منحصرة فيه الوطنية. القولية. الى اخر هذه التعاوة. الذي لا يمكن أن تصد وضمها ابدا ولم تنفصل الامر الا اذا كانت الحرب في سبيل الله لتكون كلمه الله هي العينه لساء رجل الى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل من اجل المال والرجل يقاتل من هو فمن هو الذي في سبيل الله فقال المصطفى من قاتل لتكن كلمه الله هي العليا. فهو في سبيل الله الهيكل تبدل تضحيه الان في امس الحاجة الى التضحيه التضحيه ليست مؤتمرات قمه وكلمات والمال لا تتحول على عدد واقع الى عدد لا يمكن ابدا ان توفى امه لا تجيد الا الكعكعه والكلام اليهود لا يعرفون لغه الكلام بل يعرفون لغه الطائرات والصواريخ وما اخذه اليهود بالقوه لا يمكن على الاطلاق ان ينتفع منهم الا بالقوه هذه عقيده اليهود امه لا تحسن الا المؤتمرات ومره لا تجوز الا الكلمات لم توصف شتان شتان بين هذه الاجيال وبين الجيل القراني الفريد الذي مهد الطريق للهجره بجنائه مهد الطريق للهجره لأولاده مهد الطريق للهجره بماله هذا هو التطبيق يضحي بنفسه ويضحي ببناته ويضحي, ويضحي بولده ويضحي باغلاله ويضحي بناره بكل ما يملك لينهد الطريق للهجره في الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا هو علي إبرواني الله علي أنا لا أسرد قصة الهجرة هذا هو علي. الذي يبخي بنفسه ينام في فراث المصطفى يقدم من القمة درسا من اعلى دروس القطعية. المسلكون يحقون بالبيت لدويه لكل مكان. ونفسه الصيور. يريد هؤلاء المجرمون ان ينقبوا بسيوثهم الظالمة. على حال لواء الدعوة المرانية الربانية. ليقطعوا تيار نورها عن الوجود نهائية. ولكن هيها تهيها. رب الارض والسماوات غالب على امره. قال تعالى والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون قال تعالى وإذ يمرر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ولمكم الله والله خير الماكرين فده عليك شاء من ييعاني سبابه يا شباب المسلمين اي وحشات يا من اشتغلت لمعاكسه فتاه مسلمه على قارعه طريق من الطرق يا من جلست طوال الليل امام الافلام الجنسيه الدائره يا من حرقت قلب ابيك وفتت كلمه حينما جئ بك من مصحه للمخدرات او من بيت للدعاره يا من حرقت قلب الاسره لعصوبك في سنه او سنتين من سنوات الدراسه من ذهبت الى الشارعة في الصباح وكل همتك ان تعاكس بلانة او ان تسقط بلانة في شباج حفزك وقاملك. اين همك واين همتك من هؤلاء الامرار? اين همك واين همتك من هؤلاء الاشرار? الذين عاشوا لله. وعاشوا لدين رسول الله. واملوا ان فتهم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اي انتم يا شباب المسلمين من علي رضي الله عنه. اين نحن جميعا من علي. الذي قدم نفسه. وقد وقتلان في شراس النبي متجحا لبرده الحضرين. وهو الذي يتمنى ورب الجعبة او لو ان لو بدمائه. ان توشح بدمائه. ليو ينقل وينزل بفضل الله حديده ومصطفاه صلى الله عليه وسلم اين نحن من عبد الله بن ابي بكر انها التضحيه التي كان يبيت في مكه ينتقل من هنا وهناك بخفه وذكاء وحكمه وكفره يسمع الساده يسمع طناديق الكفر والشرك فيما يخططون ما يخططهم المستعملية للنيل من الرسول رب المرية ثم ينطلق يتسلل في الليل كتسلل القفى في الصحراء في الوديان في الشعاب بين الجبال ليصل الى سيد الرجال صلى الله عليه وسلم ليقص عليه بأذن وعية وحكمه المالقة ودبطة عظيمه ليقص عليه ما سمعته اذنه ووعاه قلبه من خطط مستقبلية للمشركين في نفسه وعلى ضوء هذه الكلمات الصادقه الدقيقه لعبد الله يخطط المصطفى صلى الله عليه وسلم فالرسول كما سابين الآن يعلم الأمة عظمة التخطيط وعظمه التوكل على الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي نرى فيه الأمة الآن هي أبعد قبل الأرض عن حقيقة التوكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أين نحن للأسماء؟ للأسماء فتاه أنا أخاطب الشباب ولا أخاطب المسلمات فأس بل نخاطب الشباب اين نحن من اسماء? اسماء التي رحب لمسها لله ورسوله، اسماء التي كانت تفير على قدميها المتعبتين الدانيتين. هذه المسافة الطويلة. بين الجبال والشعاب والمديان. وقد شقت نطاقها لفصين لذا تنفت وسميت بذات النطاقين. لتحمل الطعام في الجهة ولتحمل السرابة في الجهة في سواد الليل لقرة عينها المصطفى وابيها رضي الله عنه اين نحن من راعي الغرب عامل بن فهيرة الذي يخرج باغلال ابي بكر رضي الله عنه لينحو هو اثار الاقدام اين نحن من هاطلاء اين نحن من صحيب الرومي الذي خرج بماله بل انشئ فكل الذي خرج ماله ضحى بالمال كله لكي ان يلحق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فلما علم رسول الله بهذه الصفقه الراجعه قال ربح البيع ابا يحيى ربح البيع اتى يحيى ربح البيع اتى يحيى, يحيى. اتخذ رجال ضحوا بالمال وضحوا بالنفس وضحوا بالولد وضحوا بالارض والوطن من اجل العقيده ما قيمه الارض ان ضاع الدين مرقينة الارض ان سربت العقيدة مرقينة الارض ان فتب طائم هذه الارض في دي دينه ضحى دي دي. هؤلاء من الارض ومن الله ومن ورد ومن يصف ومن ما يلكون في سبيل عقيدتهم في سبيل نصرة دين الله في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجو من شبابنا ان يقفوا طويلا امام هذا الدرس في الهجرة امام درس الترحية امام ضغط البداء انما ضغط البدن ايها المسلم بدلك من مالك لله تطهيرا بدلك من وقتك لتتعلم دين الله تطهيرا بدلك من عقلك وفكرك لتفكر لدين الله ودعوه الله تطهيرا ايتها المسلمه التزامك بالحساب الصحيح واخلاصك لزوجك وتربيتك لاولادك لتغذيه كريمه على القران والسنه تطهيرا يجب ان يضحي الان كل مسلم بكل ما يملك على قدر استطاعته وفي حدود قدراته وامكانياته الطبيب يضحي في مجاله والمهندس في ميدانه والفلاح في أرضه، والقسطاز في فصره والزوجة في بيتها والطالب في فصل دراسته والداعيه الصادق المخلص الى الله في ميدان دعوته يجب ان يبذل وان يضحي الان كل مسلم بما يملك لدين الله تبارك وتعالى ولست مسكولا عن النتائج كما قدر فلنجع النتائج لله الذي يسمع ويرى، فلنبذل ولنع النتائج لله تبارك وتعالى والله لم يسألك الا في حدود قدراتك وامكانياتك لن يسألك الله عن شيء لا تستطيعه عصلا ولا تخذوا عليه ابتداء قال تعالى وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقال المصطفى رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه وقال شيخ الاسلام المدنيه اسقط الواجبات بالعزل عنها فواجب يصطب ان تعذرت عن القيام به هذا هو دين الله تبذل على قدر قطعتك وفي حدود قدراتك وان كان فليبذل الغني من ماله وليبذل العاقل النبيب من عقله ووقته وفكره وليبذل القوي من صحته بالحركة بجين الله وليبذل الداعية وليبذل طالب العلم وليبذل المسلمة فليبذل كل احد لدين الله وان نتعلم درس التضحية من رسول الله ومن الفقهال اضعار الاضعار الذين بدلوا اعلى ما يملكون لمصرط النبي المختار واسمحوا لي ان اختم هذا الدرس بهذا المشهد الجليد. شباب شريعان الصدر. يبايعون المصطفى بيعة العطبة الاولى. لا يجدون عن اثنى عشر رجلا من شباب الانصار. يبايعون المختار بيعه العقبه الاولى تلك البيعة العظيمه المباركة التي حطمت الجدران السوداء التي طالما حجبت عن الدنيا انوارا للاخره وتنطلق هذه الفئه القليله الكبيرة مع معلم الخير مصعب بن عمي ليعلمهم المصعب دين الله ولم يمض الا عام واحد فتأتي هذه الكوكبة في سبعين رجلا ليبايع المصفقة صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانيه فعلى اي شيء بايعوا رسول الله تتكبر بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفقه في العسر واليسر. وبايعوه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبايعوه على ان يقولوا بالله لا تدخلهم نومه نائم وبايعوه على ان ينصروه ويمنعوه مما يمنعون انفسهم وادواكهم وابناءهم ولهم الجنه والحديث بقوله رواه احمد والبيهقي بسند صحيح هي البيعة تطرق تطرق على كل منزل من بيوت هذه القرعه تطرق فلما جحدوا الطريق هنالك واسستم وطنا للاسلام في يثرب في المدينه دي بعد وهاجر المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم نفروه ومنعوه بل نزل المهاجرون لا اقول في بيوت الانصار وزورهم بل في عيونهم بهم. وقد قال ربنا جل وعلا في حقهم والذين تبوكوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوضوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاقة ومن يؤكسح نفسه فالذلك هم المفتدون. أيها الاخيار ما احرج الامة الان لسكانها. وعلمائها ورجالها ونسائها وصبيانها الى ان تتعلم من الهجره هذا الدرس العظيم انا وهو درس التضحيه ما التضحيه هي السبيل لاسره الامه لتعيش الامه مره اخرى في عزه وكرامه اسال الله ان يردها الى الحق ردا جميلا جاهل حقيقه التوكل درس في التوكل على الله المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم الامه وما زال درسه متصلا متواصلا نحتاج اليه الان اكثر ورب الكعبه من اي وقت مضى كان ربك قادرا وما زال سبحانه وتعالى على ان ياخذ النبي من مكه الى المدينه كما اخذه ليله الاسراء من مكه الى القدس في وقت لا يحسب في الزمن. كان ربك قادعا وما زال سبحانه وقال ان يعلم الامه حقيقة التوكل وان الله سبحانه وتعالى قد خلق الكون واودعه القوانين والنوانيس والسنن الثابتة. تلك السنن التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي احد من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مكونات البحاثات فقانون السببيه قانون لا بد ان يحترمه المسلم قبل الكافر لا بد من الاخذ بالاسباب لكن الفارق بين المسلم والكافر ان الكافر ياخذ بالاسباب وهو معلق القذف بالسبب نفسه لازل المؤمن يأخذ بالاسباب وهو معلق القلب بمسبب الاسباب المتجه الى المدينة يتجه شمالا من المدحب يتجه شمالا لكن المصطفى اتجه جنوبا فدفظوا الاخذ الاسباب حركه البحث ستشتغل في اليوم الاول ثم تتاهدأ في اليوم الثاني سيصيبهم اليأس في اليوم الثالث وفي اليوم الرابع تلك القرن عن البحث. اذا فليختبئ النبي وصاحبه في الغال ثلاثة ايام حتى تتوقف حركة البحث عنهما تماما. عفو الله بذلك يسمع الاخبار ويوكبها للنبي المختار. عاني صهيرة يأتي بالاغلام لينحواء الاساس. عفو الله النوويس الطرح من المشرك لأنه حالم خريص في الطرح هل فلينتظر بالراحلتين في الموعد والمكان المقروم له من المشطفى ومن ابي ذكر ربي الله عنه انه الاخذ بالأسفر هذه حقيقة الزوزر لكن هل اخذ النبي بكل هذه الاسباب من اثمار الحيطة والحضر وتعلق بها كن ما بل اخذ بهذه الأسباب ليعلم الامة حقيقة التوكل وقلبه في كل وقت معلق بمسبب الاسباق جل وعلا وفجأة انقطعت كل هذه الاسباق فما تعلم ذبي ذلك الا ليظلل المشركين المطالبين. ولكنهم في قنطة علم وانتباهتها يحيطون بالغار من كل ناحية ويغتلق الصديق رضي الله عنه حوار خاص هامس خالد يقول لحبيبه ومصطفى يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لو اعالى فيقول استاذ التوكل للدنيا كلها يقول المصطفى يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لا تحزن ان الله معنا حقيقه التوكل هذه عظمه التوكل على الله انقطعت كل الاثبات لكن متى تعلق القلب افرد بسرر من الاسباق? متى تعلق قلب المصطفى افتداء بسرر من الله ما تعلق قلبه قد الا بمستدب الاسباق جل جلاله. فيقول بلغة التوكل ولغة اليقين ما هو الرغة الله الله ثالثهما. لا تحزن ان الله على. انها المعينة الخاصة. معينة الحفظة. معينة النصر. معينة المدد معينة الجديد معينة العرض معينة الرعايه انها معينة الله ومن كان الله معك فمن يخاف من كان الله معك فمن يخاف؟ معه الله الزهاد الذي لا يضل معهم الله ان الذي لا ينام معهم الله القوي الذي لا يقهر معه الله الغالب الذي لا يهزم معه الله الغالب الذي لا يهزم معه الله هذا الاسم الجميل الذي ما تعلق به مريض الا كباه. وما تعلق به صفير الا اغلاه. وما تعلق به زليل الا اواه. الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله هو الاسم الذي تستنظر به الرحمات الله الذي تقال به العتراس. الله هو الاسم الذي به وله قامت الارض والسماوات. لا تحزن الا الله معنا. انها معية الحق والمل. انها معية النص والتأييد. كل كلمات الجميلة سهلة من سورة. وطمعت روحها سهلة من كذلك. لكنها تشكل منهجا متكاملا في التوكل على الله. وتشفد للأمة عظمه وحقيقه التوكل على الله فالتوكل على الله هو صب اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب قال سهل بن عبد الله السكري من طعن في الاسباب فقد طعن في السنه ومن طعن في التوكل فقد طعن في الايمان فالاخذ بالاسباب سنه النبي والتوكل على الله حال النبي فمن كان على حاله فلا يتركن سنه اكرر هذه الكلمات النيره لجمالها وجلالها اقول قال تعالى بن عبد الله التشتري من طعن في الاسباب فقد طعن في السنه فان سنه النبي هي الاخذ بالاسباب ومن طعن في التوكل فقد طعن في الايمان فالاخذ بالاسباب سنه النبي والتوكل على الله حال النبي فان كان على حال النبي فلا يطعن سنه النبي ان اردت ان تحقق التوكل على الله كما حققه المصطفى فلا تضيع الاسباب وهل يوجد على ظهر الارض الان قمة القضيعة الاخنى بالاسباب كامه النبي محمد ولا حول ولا قوة الا بالله ابعد امن عن الارض عن الاخذ باسباب الهوة هي الكمة المحمدية ابعد امن الأرض ازعج امم الارض عن الاخذ بنظام الصف يتعلم القرض حينما تتفر الى بلاد الغرض بلظام الصف فترى امم الكفر امم صف، أمة الارض ترى في كل مجال وفي كل مكان ولا يتجاوز احد مكانه او دوره نحن ننظر الى راقع الامه التي امرها الله بنظام الصف ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه من بنيام المرصوص. قال المصطفى لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالف الله بين قلوبكم. حتى في انظروا إلى العلاقة الواضحة بين تسوية الصف والجئان القلوب واتفاقها والخلافة. وانظروا إلى تشتت الصف وتشتت القلوب. يقول حبيب القلوب محمد لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالف الله بين قلوبكم. إلا في الخلاف. إلا انه التهارش انه النزاع انه الشقاق بين اصارات الامه على فتح العرض لان الامه قد تخلت عن نظام الصمت النظام السببية وقانون السببية انا هو قانون الاخل بالاسباب الامه الان تسمع من يقول مع اي عمل بالبرج نحن لا ننكر البركه ابدا بل نؤمن بان بركات الله تتنزل على اهل الصمت لكن اين التقى? ولو ان اهل الفرى امنوا والتقى لفتحنا عليهم ضركات من السماء والارض. نحن نرد وهنا. لكنني اود ان اقول بان الامة لا تخطط. الوقت الذي يخطط فيه اهل الكفر لهذه الامة. الامة لا تأخذ بالاسباب الطالب المسلم لا يأخذ باسباب التفوق. المهندس المسلم لا يأخذ باسباب الابداع. لماذا لا يخترع المسلمون مختاره لله جل وعلا. وهذا رجل لا يعرف الله. لان الكاثر اخذ بالاسباب فاعبته الاسباب نتائجها. ولان المسلم تكاثت. وتواتل على الله. وتواتل اكثر الاسباب. وخالد الى الوحل والطيب. فتخلف المسلمون وتأخروه. نحن نتغذى باننا نركب افهم السيارات. وما زلنا لا نحفر ان نصنع افهم درجات. لأن الأمة قد تخلت عن قانون السمنية لأن الأمة قد تخلت عن الأخذ بالأثباب عن تمنع الزرعة عن الكاتر لكفره هل لا فعطاء الله لأهل الأرض عقاط ربوبية للكاتر والمغنم على السواء فإن أخذ الكاتر بالأثباب عقاطر الأرض لتريج الأثباب وانتخل المسلم على الاسباب لن يحقق نتائج الاسباب ولو ظل قراء الليل والنهار يسبق العديد الرقاء وجل دلاله لان الله خلق الكون واودعه النوانيس والقوانين والاسباب. هزم المسلمون في عهد وقائد المعركة هو المصطفى. لأن بعض الصحابة فاتخلى عن الاخد باسباب النظر. فهزم المسلمون. لا تجملوا اللقظة ولا تزينوها. هزم المسلمون. وهذه صيغه عقليه هذا بد من الاخذ بالاسباب يعيننا المصطفى هذا الدرس في الهجره اسال الله عز وجل ان تتعلم الامه وان تعي هذا الدرس وان ترجع الى هدي المصطفى انه ولي ذلك والقادر عليه ثم هذا هو الحب يا محب ايها الحديث يا من تحب المصطفى ما دليل حبك ما علامه حبك ما ايصر الانتعاء وما اسهل التنظير قدم دليلا وبرهانا على حبك للحبيب وتعلم الدرس من الصحابة الاضحار الاضرار الذين قدموا البرهان والدليل العملي الواضح على حبهم للنبي المختار هذا هو الصديق ما اعوى وما اكرمه وما اشربه وما اعظمه رجل بامة رجل بامة والله ان كلمات اللغه كلها لستوارى خجل وحياء امام هذا الصديق العلاء هيهات هيهات ان تصل الامه كلها الى مكانه ابي بكر بما في عمر ولما فيها عدنان؟ ولما فيها علي رضي الله عليهم جميعا هيهات هيهات ان تصل الامه كلها الى مكانه الصديق قالها عمر قالها عمر رضي الله عنه ثلاثي مستدي احمد بسبب حسن قال لو وزن ايمان ابي بكر في كفه لو وجع ايمان ابي بكر في كفة ووجع ايمان اهل الارض في كفة لوزنهم ابو بكر رضي الله عنه انه الصديق هل تعلمون باي شيء وصل الصديق الى هذه المرتبة والله ما سبق الصحابه بكثير الصلاه ولا بكثير الصيام، ولا بكثير عمل كما قال عمر وانما سبق الصحابه بشيء وقر في قلبه انه الحب لله ورسوله انه الحب لا يضحي الا المحب ولا يبذل النفس والولد والمال الا المحب كثر على الفارق بين حب الصديق وحب عمر واين يقين الصديق ويقين عمر لان كثيرا من المسلمين يفضلون عمر على ابي بكر اي هذا. هي هذا. النبي الصحابة للانفاق يوما فيأتي الصديق بكل ماله. والحديث في سنة الترميرين زند صغير. فيقول النبي لأبي بكر ما ابطيت لأهلك يا ابا بكر. فيقول المحب الصادق ابطيت لهم الله ورسوله. ويأتي عمر بنفس ماله. هذه مكانة ما عمر وهذه مكانة الصديق بلا نزاع. فيأتي عمر بنفس ماله. فيقول لا ابقيت لاهلك يا عمر الصديق يقول ابقيت لهم الله ورسوله وعمر يقول ابقيت لهم مثله يا رسول الله هذا الصديق وهذا عمر وكل الصحابه خيارنا من هيهات هيهات ان ترتقي الامه كلها الى مكانه الصديق رضي الله عنه وارضاه الذي عاين طائر الفاقه يحوم حول حد الايثار فألقى له الصديق حفظ الحب على روض الرضا واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا فرفع الصادر الحب إلى حوصلة المباعدة وتركه هنالك، ثم على, على اسنان شجرات الصدق يغرد الصديق بأغلى وأعلى فنون المكشي وهو يسلو في حق الصديق قول ربه وسيجنبها الأسف يتمنى ان لو صنع من جهده درعا واقيا لقرة عينه المصطفى بل يتمنى ان لو ألبث الحبيب ثوبا من الوقاية والشب فيسأله رسول الله والحديث في السنب البيتقي وهو حديث المرسل لكنه يرتقي بشواهده الى درجة الحسن. يسأله المصطفى صلى الله عليه وسلم عن صنيعه هذا لماذا ينشي اماله مرة وخلفه مرة فاقول الصديق المحب يا رسول الله ان تبكرت وقصلك مشيت خلفك وان تبكرت الرصد مشيت امامك يعني ان ذكر المبارضين المشركين يخرج على رسول الله وظلت صديقها كذا يمشي امام النبي مرة وخلف النبي مرة حتى وصل الى الغار ودخل امام رسول الله النبي المختار ليستقر الغار من كل حسرة او شيء يؤذي. إن وأن صفاً جميلا من الحنان وسحابة مضللة من الحب على اول طريق يذهب في استقبال حافل محب للامصار للنبي المختار يقول أنس يقول أنس والله لقد اضاء كل شيء في مدينتك في اليوم الذي دخل فيها رسول الله يقول الزواج كما صحيح البخاري ما فرح الانصار بشيء كفرحهم برسول الله. اضاء كل شيء في المدينة يوم اقبل المصطفى ووقعت اقدامه الشريفة المباركه الطاهرة ترابة طابة او طويلة. فالمدينة هي طابة وطويلة. وقد غير النبي بعد ذلك ما يترد الى طابة الى المدينة. اضاع كل شيء في هذا اليوم. وهو ابو ايوب. ذلكم الرجل الذي نال شرفا لا يستطيع البلغاء من اهل اللغة ان يجسدوه. ولمناء? وقد نزل عليه في داره ضيفا رسول المره. نزل المصفقة ضيطا على ابي ايوب. ونجت في بيته اياما عديدة. وكان بيت ابي ايوب تكون من طبيقين. فأراد أبو أيوب أن ينزل رسول الله في الطافق العلوي وأصر على ذلك والحديث في الصحيح مسلم فأذن النبي وقال أرقب بنا وبمن يخشان يا أبا أيوب أن نكون في السفلي وأن تكون في العلوي أرقب بنا وبمن يخشان أي من يدخل علينا لزيارتنا أن نكون في السفلي وأن تكون في العلوي فأذن فنزل أبو أيوب على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا نصفت السفلي أي في الدول الأرضي ونزل ابو ايوب واهله في العلم يقول ابو ايوب امر للمشدين فانتبهت ليلة صحن النوم. وها يقول فانتبهت ليلى فقلت نمشي على رأس رسول الله. يقول فتنلحيت في جانب الحجة. ما نمشي الحرق. وفي روايه فانكفر لما جره. كل اثمين فتر. الماء على سطح الحذرة التي يبيت فيها رسول الله. فقال فأمر ايوب ان يتسلل الماء وان يفتقط الماء على وقت المستفى. فقال نصيعا مع امي ايوب بفقيفة والله لا يملكون لحافا غيرها. ليجثث الماء بها حتى لا يقوط شيء من الماء على رسول الله. فنزل الى النبي وقال يا رسول الله والله لا اعلم تقيفك انت تحتك. مأضرش. فارتخل النبي إلى العلو ونزل أبو ايوبا وأهله من السفل أكاد أصمع الطعام وورسل به إلى المصطقة فإذا رب النبي للطعام شاءل أبو ايوب عن موضع أصابع الحديد صلى الله عليه وسلم ليأكل الطعام من موضع أصابع رسول الله ففاءل أبو ايوب عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقال لم يأكل رسول الله هل ولمن؟ لأنه كان قد اعد للرسول طعاما فيه الثوم وكان النبي يكره الثوم فلم يأكل رسول الله فصعد ابو ايوب الى النبي وقال يا رسول الله يا حرام هو الطعام ده محرم؟ قال لا اسمع قال لا ولكني اكرهه فقال المحب ابو ايوب وانا اكره ما تكره يا رسول الله مش حدل الطعام ده كان ما فيك سلفه طارخه تقول حرر الرسول ذهب على الرجال يتفلت ولا تفذلك ولا الحب نفسك محبذا صادقه يقول الرسول حرر الحرين على الرجال إلا العذر الصحي يتفلت ويتفلت ولا تفذلك الحب الاكباد وانا اكره ما تكره يا رسول الله هذا هو الحب هذا هو الحب يا محب من يدعي حب النبي ولم يجد منها ذيه فسفاهه وهراء فالحب اول شرطه وفروضه ان كان خطا طاعه ووفاء قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله قال تعالى ومن يطع الرسول فقد ارضاء الله قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم ومن يعطي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ما أقول الحديث عن الحب أسأل الله أن يرسؤل الحب الصالح وأتكي بهذا القبر حتى لا أشق على إخواننا خارج من المسجد في الشمس أسأل الله أن يقيهم جميعا وأن يقينا معهم حرة عملا وأن يجدهم على صدرهم هذا إنه على كل شيء قدير وأقول قولي هذا وأتكير الله لي وله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشته لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وتد ذلك عليه وعلى آله ورحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتبى بهديه والسنى لسنته وقتها أثره إلى يوم الدين أما بعد فأخيرا أيها الأحبة الكرام من يبايع على الهجرة من يبايع على الهجرة سؤال قد غريبا للوهلة الأولى لكن الهجرة نوعان هجرة انقطعت وانتهى زمنها وهجرة لن تنقطع وما زال زمانها باقية الى ان يليك الله القرض ومن عليها ونحن نطالب بالهجرة الثانية لا بالهجرة الأولى اما الهجرة الاولى فهي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال فيها ابن عمر كما تصطح حي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وليا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وليا لكن هناك هجره نبدا قطع كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اللهم اسعدنا منه يا رب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم ليس مغتاباً ولا نماما ولا بذيئا ولا قادما بقوله ولا قاذباً بلسانه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا يبطش ولا يظلم احدا. طيب اذا من المهاجر هذا هو المسلم فمن المهاجر قال المصطفى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه هذه الهجره المطلوبه أدني لا ينقطع زمانها. ولا مكانها والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هجره من الشرك الى الايمان هجره من المعصيه الى الطاعه هجره من البدعه الى السنه هجره من الحرام الى الحلال هجره من الفجور الى التقوى هجره من البعد عن الله الى القرب من الله لا تنقطع لماذا لا تبايع على هذه الهجره بلدل تهاجر إلى الله تبارك وتعالى فترر إلى الله إني لكن منه نذير مبين والسرار إلى الله نوعال سرار من الله وترار إلى الله السرار من الله كان الاشتراء والسرار إلى الله كان الاشتراء السعداء فترر إلى الله فلا مرجأ ولا مرج من الله إلا إليه أيها المسلمون من خاف شيئا هرب منه من خاف شيئا فر منه ومن خاف الله فر إليه من خاف شيئا فر منه ومن خاف الله فر إليه من خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب إليه فلا مرجع ولا منجا منه إلا إليه فهاجو إلى الله سبحانه وتعالى دل من البرع على الله إلى القرب إلى الله بالجملة وابشركم بهذه البشارة العظيمة. كما ان ي مسلم الحديث معقب بن يسار رضي الله عنه الما النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الغرج أي العبادة في زمان الفتن كهجرة إلي الحديث في الصحيف مسلم العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلى المشتفى فلماذا لا تحرص أيها الأقيار على العبادة في زمان الفتن الذي نبيعه الان خذ وقتك لله لا اقول اترك كل وقتك فرد وقتا من وقتك لله فرد وقتا من وقتك لدروس العلم فالدنيا مهما طالت فهي قصيره ومهما عظمت فهي قصيره لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولان العمر مهما طال لا بد من دخول الفجر يا من اشتغلت بالعمل يا من طحنتك دوامه العمل طحنا والله لن تحصل الا ما قدر لك فانتبه انتبه فانت في غفلة يا من ضيعت حق الله وطحنتك دوامه العمل وجرى البحث عن الرزق الى منتهاك انتبه دع عنك ما قد زمن السدى واذكر ذنوبك واختها يا مذنب لم ينسر الملكان حين بشيته بل أثنتاه وأنت لاه تلعب والروح منك وديعة أودعتها فتردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تفعلها لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فعلا والنهار وكلاهما أنسى فيهما تعد وترسب اللهم ردنا إليك رد جميل اللهم قذنا واصينا إليك اللهم قذنا واصينا إليك اللهم ان نسالك قوول عش سوديننا اللهم ان نسالك أن تدي قنا ضغض وحلاوة حللا اللهم ننا ستلك اللهم اصرنا ولا تضحنا وأكرمنا ولا تهلنا اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك جنبك إلا قطرتك ولا مريضا إلا شعيتك اللهم اشكد نتنا التي أوصاني والدها بالأمس أن ندعو الله لها في هذه العراض اللهم اشكها يا رب العالمين اللهم أخرجها وقد أدلتها لحما خيرا بلحنها وتمن خيرا من جلها وأسألك أن ترفع البلاء عن جميع مرضى المسلمين اللهم اش مرضان ومرضى المستلھیم اللهم اذهب البلاء عن المستغيل اللهم اغفع الالم عن المتألمين اللهم ارفع الالم عن المتألمين اللهم ارفع الالم عن المتألمين اللهم, اللهم ا ولا تسبحنا يا رب العالمين اللهم اخرجنا من هذا المكان بذنب مغفور وسائل مشتور وتجارة بنة تبور برحمة منك يا عزيز يا غفور اللهم اطلع نساءنا وابناتنا واصلح شبابنا واحكي اولادنا اللهم رب لنا اولادنا اللهم رب لنا اولادنا اللهم رب لنا, لنا اولادنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذررنا قرة اعين واجعلنا للمستقين اماما اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي اندونيسيا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ساعد تشمل اليهود اللهم شتت شمل اليهود اللهم شتت شمل اليهود اللهم مسقق قربهم واملا قلوبهم وبيوتهم ناره اللهم اجعل الدايره عليهم وارنا فيه يوما كيوم عادل والامور لقدرتك وعظمتك يا رب العالمين اللهم إني أسألك أن تجعل بلدنا نصر واحة من والامان والأمان وجميع بلاد المسلمين اللهم ارفع النصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا خارق الأرض والسماء اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك انت التواب الرحيم هذا ما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطا أو سهو أو نسيان فمن ومن الشيطان وأعوذ بالله أن يؤذركم به وأنسوا